بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين من فكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يطاوع صحفهم مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا حنفا ويثيم الصلاة ويؤسي الزكاة وذلك دين القيمة إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في في نار جهنم خالدين فينا خالدين فينا وأولئك هم شر البليا إن الذين آمنوا من الصالحات أولئك هم خير البليا جزائعهم عند ربهم جنات عدل جنات عدل تجريب تحتي الأمار وعالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوهم عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه